11. cüz. E'ûzü billâhi min وَسَائِرَ الله عَمَلَكُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْدِثُنَا بِاللَّهِ لَكُمْ إذَا قَلَبْتُمْ إلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَىٰ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِب يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَن يَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن يَرْضَوْا عَنْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ شَدُّ كُفْرِهِم وَنِفَاقِهِم أَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا عليهم دائرة السوء والله سميع عليم فمن العرب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله عند الله وسلوات الرسول ألا إن قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم فسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورزقوا عنه وعد جنات تجري تحتها النهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومما حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة مردو على النفاق لا تعلمهم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 إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ السدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل يعملوه فسيرى الله عملك ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيم والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِيَأْمُرَ اللَّهُ أَمَّا يُعَذِّبْهُمْ وَأَمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قبل وَلَا يَحْلِفُونَ إِلَّا رَغْبَنَا إِلَى الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ لا تقل فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير أمن أم أسس بنيانه على, على شفاجر في فانهار به في نار جهنم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 ومن أوفى بعهدي من الله فاستمشرو ببعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. الطيبون العابدون الحامدون السائحون الراعون الصادقون الآمرون بالمعروف والنهون على المنكر والحافظون لحدود الله وبشل المؤمنين ما كان لنبي والذين آمنوا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولم كانوا ليقربوا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استياف إبراهيم لأبيه إلا عن معدة وعدها إياه فلما تبين له أنه وعد الله تبرأ منه إن إبراهيم لا واه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 لقد طاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسلة من بعد ما أكاد يزيغ قلوب, يزيغ قلوب فريق منهم ثم طاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا دَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَ hardَبَتْ وَدَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَذَنُّوا أَلَمْ يَجِئْ نَذِيرٌ مِنْ اللَّهِ إِنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَمَتَىٰ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا اتقوا اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا عبّ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم زمأ ولا ولا نسب ولا مخمة في سبيل الله ولا موت موتا يغذ الكفار ولا ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجل المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون وادا إلا كتب لهم، إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، فما كان المؤمنون ينفروا كافا. فلو لان فلم يكن في قت منهم طائفة يتفقون في الدين واليُنظِرُ قَمَهُمْ ذَرَجُوا إلَهِمْ لعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّوْنَ الَّذِينَ مَوْقَتُرُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ يَالْكُفَّارِ وَالْيَجِدُوا فِيكُمْ غِضَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ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 عليه و عليكم السلام عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فيتولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم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 إليه مرجعكم جميعا وعد الله إنه يبدأ الخلق ثم يعيده لأزيى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقيصة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب آليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل تعلموا عدد السنين والحساب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 فَنَذَلُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا فِي يعملون، يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنِسَانَ الضُّرُ دَعَانَ لِجَبْهِ وَقَاعِذًا وَقَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرَّهُ مَرَّ كَأَلْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى دُرِّ مَسَّهِ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلُّكِبْلِ يعملون. ولقد أهلكنا القرون منها قبلكم لما ظلم و جاءتهم رسول من بينهم وما كانوا ليؤمنوا كذلك كذلك الناس القوم المجرمين ثم جعل لكم خلائف في الأرض من بعدهم لينظروا كيف تعملون وإذا تطلع عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين لا يرجون القرآن أتي غير هذا بدل قل ما يكون لي أن نبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إني خاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لن شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن اخترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من يدون الله ما لا يذرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاءنا عيد الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا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 قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيلك في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك, في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وذنوا, وذنوا أنهم محيط بهم دعوا الله المخلصين له الدين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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا خذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها, أهلها أن يقادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم بالأمس كذلك نفصل الآيات للقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسن الحسن وزيادة ولا يرهق وجوها من قتر ولا ظلة أولاك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء السيئات بمثلها وترحق ظلة ما لهم من الله من عاصم كان ما أغشيت مجوه مجوه من الليل مظلمة أولائك أصحاب النار هم فيها خالدون ويا من نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم آتوا مشرككم فزجلنا بينهم وقرا مشركهم ما كنتم إياهن آتام بدون فكباب الله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين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 فَسَيَقُولُونَ يقولون اللهم فقل أ فلا تدعون فذلك من الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا إلا الضلال حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى كلمة ربك على لَا يُؤْمِنُونَ أنهم لا يؤمنون قل هالمشركين الخلق ثم يعيده قل لا قل إن لا يبدأ الخلق ثم يعيده قل هل مش أكايكم الحق قل الله يهدي الحق فمن يهدي إلى الحق حق يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون فما يتبع أكثرهم إلا ذنى إن الذنى لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون فما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن ولكن تسديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا رب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله واذعوا من استتعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيم تأويله كذلك كذب الذين آمنوا قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وَإِنَّكَ زَمَوْكَ فَقُل لِعَمَلِهِمْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَن تُبَرِّئُوا مِمَّا أَعْمَلُوا أَن بَرِئُوا مِمَّا تَعْمَلُونَ فَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أفأ تسميو الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من يظرنك أفأ تأذي العمي ولو كانوا ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وَيَا مَعْشِرَكُمْ كَلاَمٌ يَلْبَسُ إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَقَائِ لِلَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَيَمْنُورَنَّكَ بِعَذَلِ الَّذِينَ عَذَّبَهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَيَلِينَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُومُوا يَا بَيْنَاهُمْ مِن قِصَى وَهُمْ لَا ويقولون متى ظلوا فيه كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ذر ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة عجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقضمون قل رأيتم إن أتاكم عذابه بيات أو نهارا ما النهارا ماذا يستجلو ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع أمانتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تيسبون ويستنبهون كحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 وما ظنوا الذين يختلون على الله الكذيب يوم القيامة إن الله لذوف اذن على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون فما تكون في شأن وما تتلون منهم من قرآن ولا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليهم شهودا إذا تفيضون فيه فما يعذب عن ربك من مثقل في الأرض ولا في السماء ولا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحسن كقولهم إن العزة لله جميعا والسميع العليم ألا إن لله ما في سماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دور الله شركا إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنار ممصرا إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون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 متع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم من عذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وَأَتَلُّ عَلَيْنَا بَنُوح إِذْ قَالَ لِقَامِيَّ قَامِيَّ كَانَ كَبْرَهُ عَلَيْكُمْ مَقَامٍ وَتَذْكِيرٍ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَبَكَّلْتُ فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ ثُمَّ لَا يَكُونَ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ أَقْضُوهُ إلَيَّ وَلَا تُضِيرُ فَإِيَّا تَمَلَّئِتُ فَمَا سَأَتُكُم مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمِيرَتُ أَنَا كُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَبُوهُ فَنَجَنَّهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْلَقْنَا وَغَرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كيف كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمٍ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَتْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ مَعْنَا مِنْ بَعْضِهِمْ مُوسَى وَهَارُونُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى تَقُولُنَّ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه عما وجدنا عليه آباءنا وتلكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فيعن ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القماءة ملقون فلما ألقاه قال موسى ما به السحر إن الله سيبطنه إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحيق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن, لمو آمن لموسى إلا الذرية من قومه على, على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم وإن فرعون العالي في الأرض وإنه لمن المسرفين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 فقال موسى ربنا إنك آتيت في العون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وربنا في الحياة الدنيا ربنا ليظلوا عن سبيلك ربنا تمس على أموالهم ويشتد عليها قلوبهم فلا يؤمنوا حتى حتى يروا العذاب الآلي. قال قُل جئْتُ مَعَ دَاعَتِكُمْ فَاسْتَقِيمُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَجَاوَزْنَا بِمَنِيصَرَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعُدْوًا حَتَّى إِذَا أَدرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ به آملت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببذلك لتكون لمن خلفك آية وإن من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات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 أفأ تُتَكِرِ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَتُمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ إِنْ ذُرُو مَا ذَٰلِفِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمَا تُغْنِ الْآيَاتِ وَالنَّذُرَ عَاقِبِ الَّذِينَ لَا يؤمنون. لَئِن تَنْتَظِرُنَّ لَن نَّمُدَّكُم مِّنْ أَيَّامٍ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن, ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأنا وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشتكين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يذرك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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الحق مِنَ رَّبِّكُمْ حَقٌّ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ فَتَّبِعُوا مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ ver ha kimi Sada on